فزادن الله واياكم علما وحلما وتبواتم من الجنه منزلا وجمعنا الله واياكم بالنبي صلى الله عليه واله وسلم في جنته انه تعالى ولي ذلك والقادر عليه معنا اليوم ان شاء الله عز وجل في هذا الكتاب المبارك سياد الصالحين من كلام خير البرية سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه للإمام النووي رحمه الله وقد تكلمت في المرة الماضية عن الأحاديث التي درجت أو التي أدخلها النووي رحمه الله ضمن باب التوبة واليوم معنا الحديث السادس عشر وهو حديث يتكلم عن التوابين الذين يتوبون بالليل والنهار وقد روى هذا الحديث ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله تعالى يبسط يده بالليل ان الله تعالى يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويضبط يده بالنهاري ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه الامام مسلم وقال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم وعن, عب وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل يقبل, يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث حسن هذه الأحاديث الثلاثة تتكلم عن التوبة وعما يكون الإنسان فيه من إقباله على الله عز وجل وكما بينت أن التوبة واجبة على كل مسلم وغير مسلم لابد أن يتوب إلى الله عز وجل وينقاد إليه ويسلم لله عز وجل وفي هذا الحديث أن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار هل الصوت واضح ان شاء الله نعم الله بارك الله فيكم فهذا الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار هذا فضل من الله عز وجل عظيم وكبير ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فالإنسان إذا أذنب بالنهار وعصى ربه تبارك وتعالى وفعل كل شيء قد حرمه الله عز وجل ثم جاء في ليله واستغفر الله عز وجل وتاب يقبل الله منه لذلك بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه بشرى للمسلمين الذين ربما يقعوا في معصية الله عز وجل لكن يرجعون ويتوبون وينيبون فالله عز وجل يقبل التوبة ولا يرد أحد لذلك جاء هذا الحديث نصا صريحا واضحا أن الله عز وجل يتقبل توبة عباده ولو فعلوا كل الأفاعيل وفي ذلك كما بينت في المرة الماضية كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالله عز وجل يحب لعباده الخير ويحب لهم الجنة وقد أعدها الله لهم لعباده المؤمنين ولا يرضى لعباده الكفر وقد بيّن لنا طريق النجاة وقد جعل الله عز وجل طريقة توبة ليتوب المؤمنين ليتوب المؤمنون توبة صحيحة خالصة له تبارك وتعالى حتى يرفعهم درجات وليس ذلك إلا للمؤمن المؤمن هو الذي يتوب إلى الله عز وجل إذا أخطأ ويتوب إلى الله عز وجل إذا عصي, عصي الله عز وجل إذا عص الله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل إذا فعل كل فعل قد نهى الله عنه فبمجرد أنه استغفر وتاب وأخلص ورجع قبل الله منه فكان ذلك فضل من الله عظيم على المؤمنين نعم الآن إن شاء الله هذا الحديث كما هو ظاهره إن الله تعالى يرسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار أهل السنة والجماعة يثبتون اليد لله عز وجل كما قال الله عز وجل مبينا حال اليهود فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان الله عز وجل يعطي من يشاء متى شاء وكيف شاء ونثلت له اليد كما أثبتها هو نفسه تبارك وتعالى في كتابه وأثبت ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته وهما يدان وكلتا يديه يمين وذلك تنزيها لله عز وجل ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا نشبهه بخلقه كما فعلت المجثمة ولا نعطل صفاته كما فعلت المعطلة ولا نثبت الإثم وننفي الصفات كما فعلوا المشبهه وغيرهم من الواقفه واتباع الجهميه وهم كثر لكن اهل السنة والجماعه يثبتون لله الصفات والاسماء كما أثبتها الله لنفسه في كتابه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكيف فهذا مذهب واضح في معرفة الصفات فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكما قال الله عز وجل هل تعلم, هل تعلم له سميا ليس له نظير ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد هل استواضح طيب فلا نشبهه بخلقه تبارك وتعالى ولا ننفي عنه الصفات بل نمرها مرا كما فعل الصحابة, الصحابة رضوان الله عليهم يثبت المعنى ويعزو أو يمر يسير بالكيفية ولا يكيف هذه الصفات ولا يكيفها كما بين ذلك الإمام مالك رحمه الله وشيخه ربيعة الرأي وغيرهم أن الكيف مجهول لكن المعنى معلوم. فالله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار الذي يفعل المعاصي نهارا ويظن أنه لن يدخل الجنة فالله عز وجل رؤوف بعباده رحيم بهم فجعل في ليلة هذا الرجل يغفر له الذنوب وهذا من نعمة الله علينا ويبسط يده بالنهار ليتوبى مسيء الليل فهناك من الناس من يقوم بالمعاصي ليلا ونهارا صباحا يعص الله وليلا يعص الله ليس له ضابط ولا يفكر في شيء إلا المعصية فجعل ديدنه نهارا وليلا فعل المعاصي فالله عز وجل من رحمته بعباده أن جعل هذا الأمر أنه من جاءه ليلا أو نهارا مستغفرا يغفر له ولا يبالي يتقبل منه تبارك وتعالى لذلك عليكم السلام ورحمة الله لا ييأس أحد من رحمة الله أن الله عز وجل يحب لعباده الخير وجعل لهم في كل شيء سبيلا طريقا إليه مستقيما فوجب علينا أن نتبع هذا الطريق المستقيم ونسير فيه ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم حتى تطلع الشمس من مغربها التوبة بابها مفتوح لا ينغلق حتى تقوم الساعة بقيام الساعة يبدأ في الشمس من مغربها أي من الاتجاه المعاكس لطلوعها المعتاد نراها دائما تشرق من المشرق وتغرب في المغرب لكن في القيامة ينعكس الأمر فتخرج الشمس من مغربها وهذه علامة كبرى هنا ينقطع العمل وتنقطع التوبة فلا حجرة ولا توبة ولا عمل فما وقدمه الإنسان من قبل فله أو عليه فالأمر عظيم إذا طلعت الشمس من مغربها انتهى الأمر لن يستطيع أحد أن يفعل شيئا مطلقا لأن الأمر قد قضي وكل في شغل في هذا اليوم العصيب وتتوالى بعد ذلك العلامات لذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه أخرجه مسلم وهذه فرصة لنا جميعا أن نتوب إلى الله عز وجل قبل أن تطلع الشمس من مغربها إذا طلعت الشمس من مغربها انقذ الأمر فمن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه ولو في أي ذنب ولو كان مشركا وتاب من شركه وأسلم لله تبارك وتعالى قبل الله منه وغير ذلك من الذنوب والمعاصي من تاب عنها توبة نصوحا قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه وجاء أيضا في الحديث الذي رواه أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة عبده أو أن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر هذا الحديث أخرجه التلمذي وحسنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته واضح؟ ففي هذا الحديث أيضا إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر قبل الموت فإذا قبل الأجل لا توبة ولا عمل لذلك كان الإنسان في نعمة وفضل في حياته وسيسأل عن حياته وهذا العمر الذي قضاه في الدنيا ماذا فعل فيه لذلك يجب على كل إنسان أن يعتني بهذا العمر وأن يجعله لله عز وجل فالله عز وجل لا يقبل التوبة إلا إذا طلعت الشمس من مغربها أو مات الإنسان فبموت الإنسان انتهى الأمر ليس هناك عمل ليس هناك رجوع ليس هناك توبة ليس هناك أي شيء بعد الموت إلا الحساب والجزاء فعلى الإنسان أن ينتبه لمثل هذه الأمور التي وغفل عنها الكثير والتي لا يهتم لها كثير من المسلمين يسوفوا ويقولوا سأفعل كذا وسأتوب وسأنفق في سبيل الله وسأرجع إلى الله عز وجل وسأنتهي عما أفعل من الذنوب والمعاصي وإذ به يفاجأ بملك الموت أو يفاجأ بيوم القيامة وقد انقطعت الهجرة والتوبة والعمل فيقول يا ليتني كنت ترابا لما يرى من العذاب المهين والعذاب الأليم وكما قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن يأتي عليه الموت ويريد أن يتوب في موته وليس بعد الموت من عمل فيظن أنه في هذه الحالة سيخرج منها سالما فقد علم من قبل أنه سيقف في هذا الموقف وليس بيده شيء يقدمه فكان عليه من الأول أن يقدم العمل الصالح والتوبة إلى الله عز وجل حتى إذا حضره الموت لا يندم على ما فاته وتبدل سيئاته حسنات بتوبته الصادقة آمين فهذه الأحاديث تدل الناس على الخير وعلى القرب من الله عز وجل وهذه حجة إما لنا أو علينا من طبقها وسار عليها والتزمها وطبقها فكان خيرا له فعليك أن تبادر بالتوبة من كل الذنوب أن تقلع عن كل ذنب ومعصية ومعصية وتسأل الله النجاح آمين. ثم جاء النووي رحمه الله وروا حديثا وهو الحديث التاسع عشر عن زر عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر فقلت باتغاء العلم قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول فكنت امرأا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا, خفافنا ثلاث أيام ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذا إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري بصوت له جهوريا يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها فقلت له ويحك أغضد من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضده والله لا أغضد قال الأعرابي المرء يحب القوم ولا يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسير عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما قال سفيان أحد الروات قبل الشامي خلقه الله تعالى يوما خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وغيره وقال حريث حسن صحيح هذا الحديث فيه أبواب متعددة عن طلب العلم والتوبة والإخلاص وغير ذلك من الأمور المهمة فها هو زر بن حبيش وهو من كبار التابعين وقد أتى صفوان بن عسال رضي الله عنه يسأله عن المسح عن الخفين وصفوان صحابي جليل سكن الكوفة فسأله عن المسح عن الخفين أو على المس عن المسح عن على الخفين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم وهذا مما يظهر في أهمية طلب العلم والرحلة فيه والسؤال عنه والهمة أيضا فيه والهمة فيه طيب أكتفي إن شاء الله تعالى بهذا وأكمل هذا الحديث في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على النبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته